টুকিটাকি কাজের জন্য এখানে ওখানে যাওয়া উল হাজ আমি লাইব্রেরিতে যেতে চাই اريد ان اذهب الى المكتبه العامه اريد ان اذهب الى المكتبه العامه عمي بوير دوكانه جيتي جاي اريد ان اذهب الى مكتبه بيع الكتب اريد ان اذهب الى بيع الكتب عمي خبرير كاغوجير دوكانه جيتي جاي اريد ان اذهب الى كشك الجرائد أريد ان اذهب الى كشك الجرائد ami ekta boy dhar korte chai uridu an astaeira kitaban urid an astaeir আমি একটা খবরের কাগজা আমি একটা বই ধার করতে লাইব্রেরিতে যেতে চাই ওরিদ আন আভাবা ইলাল মেহতাবাত্মা লিখাই كتاب أريد أن أذهب إلى المكتبة الع لكي أستعير كتابكت ب أريد أن أذهب إلى المكتبة لكي أشتري كتاب أريد أن أذهب إلى المكتبة لكي أشتري كتاببا. আমি একটা খবরের কাগজ কিনতে খবরের কাগজের দোকানে যেতে চাই আমি চশমার দোকানে যেতে চাইডোলা أذهب إلى أخصصائ نظرات مي السمارك ج أريد أن أذهب إلى السماركت أريد أن أذهب إلى السبرماركت مي بتي ج أريد أن أذهب إلى المخب أريد أن أذهب إلى الى المخبز عمي اكتا चश्मा কিনতে চাই اريد ان اشتري نظاره اريد, أن أشتري نظارة. أريد أن أشتري فواكه وخضروات আমি রোল এবং পাউরুটি আমি চশমা কেনার জন্য চশমার দোকানে যেতে চাই ওরিদু الى اخصائي نظارات لاشتري نظاره اريد ان اذهب الى اخصائي لاشتري نظاره عمي فول و شبجي كেনার جون سوبر ماركته جيت جاي ماركت لاشتري فواكه وخضروات اريد ان اذهب الى supermarket li ashtari fawakih wa khadrawat Amirol wa pao roti kenar jonno bekarite jete chai Uridu an adhab ila al-makhbaz li ashtari khubz hamam wa khubz adi